قال سأوي الى جبل يعصمني من الماء قال سأوي الى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصما اليوم من امر الله الا مرحيم لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وحال بينهما الموج فكان